فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أفيد تسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها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 124. وعنهم ما كسبوا شيئا ولا ما من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات رب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 وَتَفَكَّرُوا مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۚ مِنْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَظْهَرُ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 بكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفض ظلناهم على العالمين، وآتيناهم بينات من الأم، فما اقتذفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إن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 لهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقيد، هذا بصرير لله. 117. وهدى ورحمة لقوم يوقنون 118. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم 117. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون 118. أفرأيت من دخل إلهه هواه وأضل الله على علمه وكتب على سمعه وقلبه وجعل على بصريه غشاوة وجعل على بصريه غشاوة تف ما من بع. إِلَّا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يَهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَانِكَ مِنْ عِلْمٍ إنهم إلا يظنون وإذا تلا عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا توب أبان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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كل أمة تدعى إلى كتابها يوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نس تنسخ ما كنتم تعملون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين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 ساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري مساعة قرتم ما ندري مساعة إن ظنوا إلا ظنوا وما نحن بمستقيمين.